لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يسرون فارحسين بما آتاهم الله من فضله وَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِينَ لَمْ يلحقوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ